يُريدون أي يطفئوا, يطفئوا نور الله واعلموا أي ما غنمتم الله شيء مَا لله مِن شَيْءٍ فأن لِلَّهِ خمسة ان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وبن السبيل ان كنتم مؤمنين بالله, بالله وما أن نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان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 ليهلك من هلك أنبينة ويحيى من حي أنبينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولوراكهم كثيرا لفشلتم, لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَحْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَى أَتِلْفَ أَنِنَكَ صَعَلَ عَقْبِيهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ أُمَّكُمُ إِنِّي أَرَى إِنَّ أَلَا مَا لَتَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ إِذِ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرْرٌ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم, يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت يديكم وأن الله ليس بظلام. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذلك بان الله لم يكن غير نئمتنا امها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم يا ذئب فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فاهلكناهم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 الذين آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم, لعلهم يذكرون وإما تخافن نَامُوا قَوْمٌ خِيَانَةً فَبِئْذِلَّهِمْ فَبِئْذِلَّهِمْ عَلَى سَوَاءَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إليكم, إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْنَبُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْأَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَانْفَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنْ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 إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإنتكم منكم مئتي يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم بأن إنهم قوم لا يفقهون ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا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 ما كان لنبي إن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فاكلوا مما غنمتم حلالا قيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي أقل في أي من إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا يوتكم خيرا مما اخذت منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا, وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم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 وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إِلَّا ألا قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض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 أئكم الغومنون حقا لهم نظيرته ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك, فأولئك منكم. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببعض فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ آَذَيْتُم من الْمُشْرِكِينَ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 فإن تبتم فهو خير لكم وإن فأعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب نليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصواكم شيئا ولم يظاهروا, ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا, فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتموا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم الْمُشْرِكِينَ حد من المشركين استجارك كَلَامَ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ذلك يَعْلَمُونَ قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أهد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم, إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم اللَّهَ الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابا قلوبهم وأكثرهم فاسقون يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِم وَتَابَ قُلُوبُهُم وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ إِشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُونَ فِي مُوَمِّنٍ الَّوْوَ لَا ذِمَّ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 وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَنَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَأَنَّهُمْ يَاخِذُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّهُمْ وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم تتركوا ما يعلم الله الذين جاهدوا ولما الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليته والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة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 من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 يبشرهم ربهم برحمته منه ورضوان ورضوانه لهم فيها نائم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عاده أجر عظيم يا تَخِذُوْا لَا تَتَخِذُوْا, تتخذوا أَبَا أَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَاءَ إِنَّا سَتَحْبُوْ إِنَّا سَتَحْبُوْ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ منكم فأولئك هم قُلْ إِنْ كَانَ آذَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال وأموال نقترفتمها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد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 حتى يعقوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمنوا إلا, إلا ليعبدوا إلها واحدا لا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أي يطفئوا نور الله يريدون أن نور الله, يريدون أن نور, الله يريدون أن نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بِالْهُدَى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره, ولو كره المشركون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 لا يموت فيها ولا يحيا قد اثنح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف